أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قوله أن أنزل قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعوه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 دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم جنات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 124. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا 125. والله جعل لكم الأرض بساطا 126. لتسلكوا منها سهلا فجاجا 127. قال نوح رب إنهم عصرني واتبعوا من لم يزده ماله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 وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَى وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يطلوا عبادك ولا يددوا إلا فاترا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن হল দৈত্য ولا মিনি الظالمين إلا তবে